بوك تو اوسمناست ثمانية عشر تمانية عشر دوماتس او تنظيف المنزل تنظيف المنزل تنس يسبوطة اليوم هو السبت اليوم هو السبت دنس ماما تشاس اليوم عندنا وقت كافي اليوم عندنا وقت كافي دنس ابرتو يمبت اليوم ننظف المنزل اليوم ننظف المنزل تشستيم كوپلن انا انظف الحمام انا انظف الحمام موي موش اوميدا اوتو زوجي يغسل السياره زوجي يغسل السياره ديتي ينظفون الدراجات El atfal junavdifun el derraġet. Stará mama polieva kveti. El žedda taskri zuhúr. El žedda taski el zuhur. Deti upratujú detsku izbu. El atfal jurettibuna urfetal atfal. El atfal jurettibun. غرفة الأطفال. موي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. دافام برادلو انا اضع الغسيله في الغساله. انا اضع الغسيل في الغسالة ويش يعمل برادلو انا الغسيل انا انشر الغسيل جهليم برادلو انا اكوي الملابس النوافذ وسخه وسخه دلاشكا يشبينابا الارضيه وسخه الارضيه وصخة. الصحون وسخه الصحون وسخه من ينظف النوافذ من ينظف النوافذ؟ كتو من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسه الكهربائيه كتو اميوا من يغسل الصحون من يغسل الصحون